الله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الصلاة وازكى التسليم على حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وحلل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم أيها الحضور الكريم السلام عليكم أيها المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم تلاوة القرآن الكريم فتطرقنا عفوا تطرقنا في الدروس الماضية وتحدثنا عن القراءات وكيف جاءت هذه القراءات طبعا نحن تحدثنا عن سبب من هذه الأسباب وهو التنقيط والأسباب كثيرة كما قلت نحن لا نريد أن نخوض فيها طيب وأيضا تحدثنا وتعلمنا بعض الأحكام التجويدية ولازلنا نوغل ونتعلم في المدود تعلمنا المدى الطبيعي الذي هو أساس وقاعدة لكل أنواع المدود الفرعية أو الغير طبيعية واضح وتعلمنا بعد ذلك أسباب المد وقلنا أنها سببين هما الهمزة والسكون أما المدود التي تكون بسبب الهمزة قلنا أنهما مدان أو مدين وهما المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل وكل منهما يمد بمقدار اربع حركات أما الجائز ففيه جواز بمقدار حركتين والأفضل والأولى أي يمد بمقدار اربع حركات وكل مد قلناها قاعدة يخص المد المنفصل عفواً يختص بالهمزة يمد بمقدار اربع حركات أما اللي بسبب السكون إن كان عارضاً وإن كان لازماً فهو يمد بمقدار ست حركات ما خل الجواز في المد العارض للسكون فإنه يمد بمقدار حركتين وبالمقدار أربع حركات وبالمقدار ست حركات هذا واضح اخواني ان شاء الله اكو واحد عنده اشكال في هذا الموضوع طيب شرحنا ايضا الحروف المقطعه ما اريدكم تنسوها الحروف المقطعه اللي هي ألف لام م او كاف هيا عين صاد الى اخره قسمناها الى مجموعتين طيب بدون كلام كل واحد من مكانه اريد واحد يقول لي الاخ حتى أول اول يوم أو تحضر بالدرس؟ حاضر الدروس السابقة؟ درس الألف لام ميم حاضر كنت به؟ طيب قسمناهن قسمياً القسم الأول سميناه حي طهر احسنت القسم الثاني سميناه نقص عسلكم الحي طهر الحي طهر المده بمقدار كم حركة شيخنا؟ أي؟ حي طهر انمدهن ذن الحروف بمقدار كم حركة؟ لا انمدهن بمقدار كم حركة؟ حركتين وليست بمقدار اربع حركات شيخنا نقصها على سائلكم من بمقدار كم حركة ست حركات, ست حركات. احسنتم اذا المد بسبب السكون اللي هو فقط حيطهر من مدها بمقدار حركتين ولا الباقي كله بسبب السكون هو المد شنو؟ بست حركات طيب اتممنا في الدرس الماضي كملنا سوره البقره وصلنا الى الايه 17 صحيح وصلنا إلى الآية 12 قرأنا تقريبا سطرين من ذاك الدرس طيب نكمل اليوم إن شاء الله ونأكد كما قلنا على الكلمات والملاحظات التي ينبغي أن ندونها أو نحفظها الكلمات الصعبة في ذاك الدرس تطرقنا إلى مصلحون البعض يقرأ اللام مغلظه صحيح؟ اذا قاعدة راح تكون عندنا لا وجود لللام المغلظه لا وجود لللام المغلظة إلا في لفظ الجلالة الله أو اللهم أما في غير هاتين الكلمتين لا وجود للام المغلظة فلا يجوز أن نقرأ الصلاة لا يجوز أن نقرأ الصلاة ولا نقرأ مصلحون واضح شلون؟ نقرأ الصلاة مصلحون مصلي ولا نقرأها مصلحون طيب بمناسبة ذكر الصلاة أكو بعض الاخوه الاحظهم بالاقامه مثلا يقول حي على الصلاه بالتاء يقول حي على الصلاة يقراها بالتاء الصلاه هذا خطا هذه تاء صحيح هذه تاء يسمونها بالعربيه ايش يسمونها التاء شنو المربوطه مو صحيح ذيك التاء المفتوحه مثلاً نكتب بنت هذه يسمونها التاء الطويلة او التاء المفتوحة مصحح خلينا نقول التاء الطويلة او المفتوحة طيب اذا كانت هذه مربوطة فهذه مفتوحة هذه التاء المربوطة اذا مرسومة مربوطة هكذا في كل الايات الكريمة عند الوقف عليها هذا حكم تأخذونه تقلب ها تكتب تاء ولكنها تقلب ها كما في الصلاة فتقرأ الصلاة واضح الصلاة الزكاة ولا نقول الزكاه واضح جنة ها مو نفس التاء ليش نقرأها جنة ما نقول جنة واضح عند الوقف عند الوقف عليها تقلب الى ها فاذا نقول حي على الصلاه حي على الصلاه اما عند الوصل فسنقول حي على الصلاه حي على الصلاه لان هاي قبلها حرف جر فراح تكون مكسوره صح حي على الصلاه حي على الصلاه هذا وين عند الوصل اما عند الوقف فتكون حي على الصلاه حي على الصلاه ومو صلاه بتخفيف اللام واضح شلون؟ إذن هذه معلومة ندونها معذرة ندونها ونحفظها واضح؟ أي تاء مربوطة إذا كانت مفتوحة ووقفت عليها لا توقف تاء شلون ما مرسومة؟ مرسومة تاء طويلة مثل عندي كلمة رحمة مرة تكتب هكذا بالرسم القرآني ومرة تكتب هكذا واضح؟ فإذا كانت بهذا الرسم وأقف عليها مثلا أقف عليها بالهاء إذا كانت هكذا أقف عليها بالتاء على رسمها واضح؟ إحنا الأخوان وصيناهم الموبايلات قلنا لهم يغلقونها جزاكم الله خير طيب إذن نكمل الآيات الكريمة ونعطي الملاحظات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمِنوا كما آمَنَ الناسُ قالوا أنؤمنُ كما آمَنَ السفهاءُ هذه السفهاء مد متصل لو منفصل متصل مقدار مده ايش قد من يقول اربع حركات خليه يرفع يده من يقول ست حركات واللي ما رفعوا وديهم ايش قد <تصفيق> اذن السفهاء وقفنا على الكلمه قلنا الهمزه اذا كانت متطرفه ووقفنا عليها نشبعها صحيح عندنا مثل ايش يقول اذا ضربت اوجع واذا اطعمت اشبع احنا هنا عند الوقف نشبع طيب نشبع الهمزة فاذا لانه وقفنا عليها لو نوصلها بالبعدها كان نسويها اربع حركات بس لان وقفنا عليها نعطيها ليش يقول هذا كله لكي لعله واحد يسأل شنو السبب يقول هذا الموضوع باكمله لاظهار حرف الالف لأن الألف حرف هوائي ضعيف والهمزة حرف صوتي قوي فلذلك إحنا نقوي الضعيف وندار القوي من ضعف القوي زين فإحنا شو نسوي هو المد هذا كله وضع على مود يظهر الألف بصورة صحيحة هذا الألف حرف ضعيف مثل ما تلاحظ أنت الآن صح إش قد ما تمدبي الهمزة هي قوية فلذلك إحنا عند الوقف لإظهار الألف بصورة أكثر نمده ست حركات هذه العلامة الموجودة اللي هي مكتوبة بهالشكل فوق الهمزة مكتوبة بهالشكل مصحيح؟ تقريبا بهالشكل هذا وكانت عندنا العلامة القبلها هذه مو؟ هذه العلامة قلنا جواز الوقف مع كون الوصل اولى يعني افضل اذا اوصلها قلنا اللي عنده نفس طويل خلي يوصلها هذه عكسها هذه ايضا جواز الوقف لكن الوقف اولى جواز الوصل معذره هذه جواز الوصل لكن الوقف اولى عكسها واضح هذه جواز الوصل لكن الوقف اولى ذيها واضح شو تميزونها القاف من القف والصاد من الصل يعني وصل واضح نكمل ان شاء الله لو اكو سؤال على هذ السطرين ماكو سؤال سهلات ان شاء الله ما بيها كلمه صعبه نكمل الا انهم لو انهم انهم مو انهم زين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واضح؟ شوفوا مدينة السفهاء هنانا أربع حركات هناك نطينا ست حركات ولكن لا يعلمون هذا اللام المشدد اللي بعد النون إخوان الأحبة الكرماء أخوات الكريمات هذا اللام مو يعني إحنا ننطي اللام ننطي غنة أو ننطي شدة ويجي واحد يقول ولكن لا يعلمون ماكو كويش كلام إحنا قلنا غير الميم والنون المشددتين ما ننطي ما ننطي واضح؟ بس النون والميم بيهن غنة النون والميم وين ما اجن انطيهن غنة ما عدا النون بيهن حروف الاضهار ستة بعدين ان شاء الله نعرفهن شيئا فشيئا طيب فاذن اللام لننطيها غنة ونقول ولا كل لا يعلمون هذا مو صحيح نقرأها لام واحدة اعيدها الام انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا شوفوا واذا لقوا الذين واذا لقوا هذه اللقوا انا قلت لكم اكو احرف موجوده ومكتوبه لكن شنو من اقراها مو صحيح كم حرف هنا ما جاي نقراها هذه الواو ما جاي تقرأ والالف اللي بعدها ما جاي يقرأ والذين الالف اللي بعدها هم ما جاي يقرأ جاي نعبر وين للام؟ ليش؟ لأن هنا ضمه وهنا همزة وصل هذا مرسوم فقط وإذا واو هذا لازم بعده ألف على حرف العلة هذه كلها بالإملاق فاضح؟ بالخط فإذا كنت تنتبهون يعني لا تخليكم هذه لا تصير عثرة في طريق قراءتكم ما طول موجودة همزة وصل ها وما طول موجود أيضا هذا الصفر اللي فوق الألف يعني هذه لا تقرأ احنا شوف ما جاي نقول لقول الذين هذا الدرس أخبنا مو تمييز بين الحركة وبين الحرف مصحيح فإذا هنا احنا ما جاي نقرأ واو تبه جاي نقرأ ضم فقط نقول وإذا لقول الذين لقول الذين طيب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستهزئون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا شويه خليكم وياي هنا قالوا آمنا. طيب مخلينا علامة مد في قالوا آمنا ها فوق الواو تشوفونها بالمصحف أمامكم مصحيح؟ نفس الآية بعدها وإذا خلوا إلى شياطينهم مصحيح؟ ما مخلينا علامة مد مع كون اللام نفسه والواو نفسه ليش؟ فعولها يمكم مو نفسها هي لام واو وبعدها همزة وقالوا لام واو وبعدها همزة ليش هنا خلو علامة مد وراها ما خلو علامة مد نعم أحسنتم تذكرون بالمد الطبيعي قلنا يجب أن تكون الحركة موافقة وليست مخالفة لحرف المد في قالوا الواو الساكن واللام مضموم اللي بعده أما خلو الواو ساكن واللام مفتوح بع الواو في قالوا حتى مم خلي إلا سكون أما في خلو مخلي إلا سكون ها فوق الواو شيخنا أكو علامة لو ماكو في خلو فوق الواو أكو علامة سكون أما في قالوا مم مخلي إلا دليل على أنه حرف مد إذا من خلال الرسم راح نعرف الواو اللي ما عليه علامة سكون يعني هذا واو مدي والواو اللي عليها سكون من خلال الرسم راح نعرفه هذا واو لين واضح اخواني الاعزاء نكمل واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انت لما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويمدهم المايكروفون جهزونا يا للأخوة أريد أنطيل الأف اللي رافع إيده أنطيل حبيبي اقرأنا الآية الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم جيد الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون طيب أول وحدة المد الطبيعي في لفظ الجلالة كان فيه زيادة صحيح؟ أنا لما قرأتها قلت الله يستهزئ قلت هيك لو قلت الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون مصحيح؟ ثانيا سمعت ويمدهم اش قال؟ قال ويمدهم لو ويمدهم ويمدهم ما دل شو قرأتها قال ويمدهم ويمدهم بس هذه الكلمه اقرا ليها اياها ويمدهم لا ويمدهم يعني الدال مفتوحه هي الدال مضمومه ويمدهم ويمدهم بعد مره ويمدهم احسنت امطين المايك جزاك الله خير اخذ المايك حبيبي اخذ المايك حبيبي عبد الله زين اذا ويمدهم في الايات الكريمه اذا كانت الضمات متتابعه او الفتحات متتابعه اكثر من ثلاث فتحات تعال هنا انطل المايك للشيخ اكثر من ثلاث فتحات الكلمه تصير شويه صعبه باللفظ فكون نعتني بها اقراننا شيخنا هذه الايه الايه 15 من سوره البقره الله يستهزئ بهم شيخنا المايكروفون وطينا فيها خاطر تقرا فيه بعد قربها قرب المايك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم جيد الله يستهزئ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون انت مو قرات يمدهم صحيح ليش تقول طغيانهم لا طغيان لا انتبه انتبه يلا عيدها الله احسنت أحسنت بوركت بوركت الله يبارك بعمرك إن شاء الله إذن هذه يمدهم شوية نلتفت إلها وننتبه إلها عند التلاوة عند القراءة يمدهم نعيدها مرة ثانية الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون طيب عندي حكم آخر أريد أبين لكم إياه إن شاء الله ايضا تثبتون وتلتثون إلى عدنا بالقرآن الكريم مثل ما لاحظت بالآيات اللي قريناها عدنا ميم هذه ميم ساكنة واضح ميم ساكنة ما عليها حركة مثل كلمة معكم انتبهتوا إلى كلمة معكم بالسطر اللي قبل في طغيانهم ها بداية السطر الثالث ما قبل الأخير معكم شوفوا هذه الميم الساكنة بعد عد وين ويمدهم ميم ساكنة قبلها بهم أيضا ميم ساكنة شوف هذا الميم الساكنة تتكرر هواي هذا الميم الساكنة تتأثر بالحروف اللي بعدها لها أحكام واضح الميم الساكنة تتأثر بالحروف اللي بعدها لها أحكام فخلي أنقيكم أحكام هذه الميم الساكنة بعد ما نتنم هاي الصفحة إن شاء الله أوضح بالله من الشيطان الرجيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم الميم الساكنة شوفوا أنا قلت لكم الميم شنو ما اختاريت اي ميم فقط الساكنة اللي عليها علامة سكون هذه الميم الساكنة لها ثلاث احكام شوية انتبهوا لهذه الميم الساكنة واحكامها باختصار راح اعطيكم القاعدة الرئيسية وبعدين نشرحها ان شاء الله الميم الساكنة الميم طيب الساكنه ايش راح نقول عن هذه الميم الساكنه اولا تدغم بمثلها طيب ثانيا اولا شنو تدغم يعني اذا اجت ميم مثلها وراها يصير الميم وحده مشددة ننطيها غنه بمقدار حركتين اي غن موجوده بالقران الكريم شو وقت ما نقول يعطى غن ماكو ازيد من حركتين طيب مثل ما حصرنا المد بسبب الهمزه باربع حركات وبسبب السكون ست حركات ما خلا حيطهر ها فايضا شنو الغن اينما وقعت ممكن تطفون هذه المروحه جزاكم الله خير فاينما وقعت الغن فهي بمقدار حركتين طيب فالميم الأولى تدغم بمثلها بمقدار حركتين الحكم الثاني شنو؟ تخفى عند الباء حسن بيّنه الحكم الثالث تظهر عند جميع الحروف الباقية يعني ما خل الباء شنو يعني تخفى عند الباء؟ يعني عندنا مثلا كلمة وما هم بسكارة ها هذه الميم يصير وياها ويا الباء حكم الاخفاء طيب هسا القاعدة شنو اللي صارت عندنا باختصار نحفظها هذا كل حكام الميم الساكنة تضغم بمثلها تخفى عند الباء تظهر عند جميع الحروف صعبه ها ها هالسرعه حطيكم المثال ان شاء الله بس حبه حبه زين تدغم بمثلها تخفى عند الباء تظهر عند جميع الحروف اذا اي ميم ساكنه تجي بعدها ميم اختها يسمون ادغام المثلين او ادغام المتماثلين واضح في عجاله تخفى عند الباء وما هم بسكارة تخفى بإعطاءها غن بمقدار حركتين هذا الإخفاء شنو يعني؟ يعني عندي باء اخلي ميم بنصها هذا نظريا عندي باء أضم بنصها ميم من اقرا أقرى, أقرى باء لكن اللي يسمع يقول هاي مو صح مو صريحه صريحة باء حقيقية أكو ياها شيء شنو هذا الشيء هو الميم المحذوفة الميم اللي بقت النون والميم تذكرون من شرحنا عليها وقلنا النون والميم الوحيدة إلها مخرجين من الأنف ومن الفم صح؟ وجربتلكم لكم عندما نغلق الأنف شلون مثل لفظ الميم ولا النون هنا نعدنا هذه الفائدة هنا الميم مخرج الفم يروح يذهب يبقى مخرج الأنف يعني تبقى غنتها فقط فلذلك الباء لو نلفظ إب, إب غير الميم والنون يأثر عليهن الانف الأنف إذا انغلق ما يأثر عليهن ما هنا وجربنا هذا الكلام الميم والباء اثنين هن حروف يسمونهن حروف شفويه من الشفتين لكن الفرق بيناتهم شنو خلي نقول احنا هم يعني الانفجارات موجوده الباء حرف انفجاري طيب يقول اب اب لكن الميم تضم الشفتين الى الداخل واضح تقول ام ام بمعنى ان الميم من ظاهر الشفتين والباء من خلف الشفتين واضح شلون الام تظهر من, من بدايه الشفتين من مقدمه الشفتين تنضم للامام ام اما الباء لا اب انفجاريه يقولون واضح شلون اب واضح هذا الكلام لو مو واضح لقرب هذين الحرفين لقرب هذين المخرجين ها صار بيناتهم إخطاء، مو ادغام. الادغام هو إدخال الشيء في الشيء. شوف باقي لدقيقة واحده من الدرس، لكن على عجاله. فاذا نقول وما هم بسكارة، أكُميم لو ما أكُميم، لو ما كان قلت وما هب بسكارة، صحيح صير وما هب بسكارة، ما بس من أقول وما هم بسكارة، أكُميم لو ما عاكو دليل وجود الميم اذا اضغمناها راح تحذف وصير صعبة واذا اظهرناها هم صعبة وما هم بسكارة هم صعبة فسبوا بيانات حالة الاخفاء التتم هذا الموضوع طويل ان شاء الله لكن فيه تتم يجب ان اتممها ان شاء الله في الدرس القادم فإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد